وأجمعوا أي يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاؤوا أبا معشى أي يبكون قالوا يا أبنائنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بممن اللنا ولو كنا صادقين وجاء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 الزايدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى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 معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفرح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأبره أن ربي كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء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 سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ تَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عن نفسه فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ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 قال قَالَ اَحَدُهُمَا انّي اَرَانِي اَعْصِرُ خمرى. وقال وَقَالَ لَا اَخَرُّ انّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ وَنَبِئُوا بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَائِكُمُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنُشْرِكَ أن بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيَّ اسْتَجْنِ اَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ مِنْ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ما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 فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني ألى سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أدغاث أحلامي وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمتنا أنبئكم بتاويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبلات وَبُلِغَ إِلَى قَلِيلٍ مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِيبُهُ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمر بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأقلكم من بيكم ألا ترون أن يؤو في الكيل وأنا خير المحسنين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن لف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 نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق كله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ حدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا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 إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجاه فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه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 هو العليم الحكيم رب قداتيتني من الملك وعلمتني من تاوين الحادث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من باء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من جر هو إلا ذكر للعالمين وكأي منا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 من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار قرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استهيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيله لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون